with me. وَيُكَذِّبُ كَمُؤْثَمٍ لَّهُ كَتَبْنَا عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَالسَّلَامَةُ میره جميل عنك خالد جميل الله عليك <تصفيق> <تصفيق> عظيم يا بكر يا مخرف عظيم الله كيف عديك بالمشي الله لا في الله They <laughs> يا عم الشيخ عاوي الله عليك عم الشيخ عاوي <تصفيق> Was he Oh, oh, oh, oh. في كل <تصفيق> <علوة> القطع <المشترك. تصفيق> <تصفيق> نعم نسيح نرحب نعم نسيح نعم الشيخ عوض ربنا ديك الصحر صلتنا إلى العوان Oh, a sister, sister. عم الخير مساء الجناح مساء والله يركع الشماوي ويقول لي انا ضد معاك القرآن ارحم الجند اللهم ارحم الذين استشهدوا في سبيلك عمل قراية عن المسيح الله أكبر الله أكبر الله أكبر من عقول عن المسيح الله عن المسيح نعم لشيح عوة نعم برضو قال عرايتها نشيح عوة الحوة الله عظم ونحن ونحن لك أزيدني عم الشيخ عوض. الحمد عم الشيخ عوض. الله أكبر. <تصفيق> ان الله يرضى عنك I like و <laughs> و شرحاوة. الله أكبر مجر. نعم نسيج نعم. نعم نعم بكم، ببشعمل، لا, لا عبد. عبد. الله عزيم، الله عزيم، الله عزيم، الله أدني عني شيء خاض، ضبط من الجنة، الله أكبر، الله أكبر، وعليه. <تصفيق> <تصفيق> No.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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا بك لا ترسي ترسا فمن يابا يا اول يا بطر يا بطر يا بطر يا بطر يا بطر hey يا بطر يا بطر يا بطر يا بطر يا بطر ایی میام بیش امروز باهاش میاد الله امروز الله وَا لَكَنَ لَنَا أَمْ صُبْحٌ إِنَّ نَجْدَةَ جَاءَ لِيَ مَنْ خَافَ وَو Mm-hmm. يا اخو حد <تصفيق> الله <تصفيق> اكبر <besar>. <تصفيق> <Ủي diss quieres تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 أي والله، إيه، إيه، كورونا، نعم، نعم، الله <تسجيل> كان عاد تقولي هاي كان عم الشحاحو كان عم الشحاحو استقبل علي يوم خم ايه استقبل علي عارم علي انت عم بسريع فيك عارم امامك استقبله ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها همه فهذا عرض عالم عوض الله أكبر اللهم عوض وليس عيباً لكي لا يمكنه فهذا جبت وشهر فهذا جبت وشهر فهذا جبت وكريسة ممين فهذاه ذکر الله و حمد اله و صلی الله علی رسوله و you <laughs> know but يا اصنع لنا Thank you.